التسجيل التاسع والسبعون استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة خلق الله الأشياء لنفع الإنسان لذلك فالأصل فيها الحل والحرام ليس كثيرا فكثير من الطعام حلال وقليل من المطعوم حرام وكذلك المشروبات ومثل ذلك الملبوسات فالحرير مثلا حرام على الرجال لأنه لباس النساء لكن كثيرا من المنسوجات حلال